الَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلّ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 اللَّهُ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى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 وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فإذا مس الإنسان ضردا ثم إذا خولناه نعمة ثم إذا خولناه نعمة مننا قال إنما أتيته على علم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 INNA FI DHALIKA LA AYATIN LI QAWMIN YO'MINUN QUL YA 'IBADI ALLAZINA ASRAFU Allah يُفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوهُ إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قبل أن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 مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ العَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وإن كنت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 بلى قد جاءتك آياتي فكلبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة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 اعبُدُوا أيها الجاهلون ولَقَدْ أُوحِيَ إلَيْكَ وإلَّا الَّذينَ مِن قَبلكَ لَئن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدُوا وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسلا منكم يتلون عليكم آيات ربكم؟ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا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 وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة jänna, حتى إذا jänna, وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها jänna, jänna, jänna, jänna, jänna,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 أفينا من حول العرش يسبحون، يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين.